حِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ إذا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآ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 لغير الله به والمنخنقات والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح علن صب وأن تستقسموا بلا زلام ذلكم فسق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 أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بليمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يان ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين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 كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ان على ألا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله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 اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم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 أتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 أكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 أكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاء أكم بشير ونذير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 ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا لرضا المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى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 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا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 يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بنيادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الان قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسضت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فومن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم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 والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نکلا من الله والله عزيز حكيم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 iezaken van de kerk. En ik wil u ook vragen om u te bevorderen. U bent een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 فحكم بينهم أو عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التولاه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين التولاة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدان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 نفس بالنفس والعين بالعين ولم فبلم في ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولى هم الفاسقون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآثار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 نزل الله فأولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ واحدة وَلَكِنْ لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم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 ولانفسهم نادمين يقول الذين امنوا اهاؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 انزلا الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولون أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أهل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 فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى منا من بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصاج لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله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 ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الأيات ثم انظرنا يوفكون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 أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم اولياء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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تجاء عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا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 لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم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 لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا وَآمَنُوا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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدَلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فاستحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا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 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائلا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسران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 اَنْ تَكُونَ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كأن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون